gadiria gadiria baiatna gadiria gadiria من زهر الحدائق فاح عطر المرتضى وعهده نرجس من شذا القداح يسحر كل قلب وضح يسحر كل قلب وضح يتناغم صدى الارواح صوت الاوحد ترد لا زال الامل ما راح وانت للامل عاده وانت للامل عاده يا مهدينا يا مدينك وجودك يا مهدينا يا مهدينا يا مدينك وجودك يا مهدي تمت كل امانينا يا الموعود والينا تمت كل امانينا يا الموعود والين بيعتنا غدير يا بيعتنا غدير يا غدير على جناح الفراش قلبها بترومه الحضرة تنبض لك يا عز محبوب ريحان الوفاه تر من كل لتا وصوب جعات العترة تجلك كل حزن وقروف هذه فرحه الزهره هذه فرحه الزهره قديهني قديهها وقفتنا لقديهني قديهها وقفتنا لقديهها جينا نعيد ماضينا يا الموعود والينا جينا نعيد ماضينا يا الموعود بيعتنا غديريه بيعتنا غديريه ya madiri ya biatna شفنا كربله يا سي الله رفع علي بيده من شفنا ضريحه حسين حافل فرحه وليده قد بينا الزمان سنين يوم المرتضى العيده هلك بالفرح كل عين هذا العيد من عيده هذا العيد من عيده تهانينا تهانينا نقدم تهانينا تهانينا تهانين تهانين نقدم تهانينا للمختار وحسين يا الموعود والينا للمختار وحسينا يا الموعود والينا بيعتنا غديريه بيعتنا غديريه يا غديرية, غديريه بيعتنا غديريه يا there yeah, yeah. are رايت بادرو عمار جينا اليوم مشاي يا ابن المرتضى الكرار تعلم زود هالرايه متعن يا ابو الثور بتحمل عبقنا ولايه اتعهد وللابرار وانت منتهى الغايه وانت منتهى الغايه نوافيها نوافيها نعملها ونوافيها نوافيها نوافيها نعملها نوا نوا ونوافيها ولا شك يا الموعود والينا والاشك ترضح حينا يا الموعود والينا بيعتنا غديريه بيعتنا غديريه <متصفيق> ديريه يا بيعاتنا ديريه يومت منة الرحمن للايمان مين عاد يجلب الظلمه تضوي قمره عياده انهدر على العنوان وانت وارث جيناك جياكب سلمان وباسرار مقداده وباسرار مقداده مواضينه مواضينه جددنا مواضينه مواضينه مواضينه جددنا مواضينه ميلادك يا غالينا يا الموعود والينا يا يا غالينا يا الموعود والينا بيعتنا غديريه بيعتنا غديريه غديريه غديريه بيعتنا غديريه غديريه غديريه